ورواية طيبة وقصة جميلة من القصص التي حفلت بها السنة النبوية في ذكر اخبار من قد سبق في هذه السلسلة سلسلة القصص النبوي التي نستمتع فيها وإياكم بما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم استمتاعا لا ينسينا أخذ العظاة والعبرة والتأثر وأن ينطبع في نفوسنا من هذه القصص من معاني الإيمان والحكمة وتربية النفس على الطاعة ما نتأثر به ويكون لنا نورا في حياتنا عن أبي وريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال اتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدة قال فأتني بالكثير قال كفى بالله كثيلة قال سبحان الله نعم صدقته فدفعها إليه إلى أجل مسمى طبعا ألف دينار هذا مبلغ ضخم الدينار مثقال والمثقال أربع غرامات ربع من الذهب يعني الألف دينار هذه أربع كيلو ربع من الذهب أربع كيلو ربع قال سبحان الله نعم صدقته كفى بالله شهيدة وكفى بالله وكيلة فدفعها إليه إلى أجل مسمى سبحان الله القرض الحسد أربع كيلو ربع فركب الرجل أي المقترض البحر يعني يبتغي فضل الله ويضرب في الأرض يبتغي فضلا من الرب قال فركب الرجل البحر بالمال يتجر فيه فقدر الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما جاء وقت السداد والبحر مضطرب لا يستطيع أن يركبه عائدا إلى صاحبه لما هدأت العواصف وسكنت الريح وصار البحر قابلا للركوب قال ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا سبب ثاني للتأخير قال وغدا رب المال إلى الساحل يعني ذهب حسب الموعد لكي ينتظر صاحبه على الشاطئ وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه يعني لينتظره على الميعاد المتفق عليه قال فيقول الذين يسألهم عنه تركناه بموضع كذا وكذا فيقول رب المال اللهم اخلفني في فلان وإنما أعطيت لك اللهم اخلفني في فلان وإنما أعطيت لك يعني يا الله أنا أعطيته من أجلك قرضا حسنا ورضيت بك كفيلا ووكيلا قال عليه الصلاة والسلام فأخذ يعني المقترض على الناحية الأخرى على الشاطئ الآخر لما ما وجد سفينة أخذ خشبة فنقرها حفرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه هذه حيلته ما يستطيع أن يأتي حسب الموعد وصاحبه الآن بالتأكيد ينتظر فماذا يفعل ماذا يفعل وقد وعد وقد قال له كفى بالله وكيلا وكفى بالله كفيلا حيلته التي يستطيعها مع ضعفها البالغ والنسبة البسيطة اليسيرة جدا والنسبة ضئيلة جدا لأن تصل هكذا خشب إلى صاحب الحق فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه من فلان إلى فلان وهذه السنة طبعا في كتابة الرسائل أن يكتب في أول الرسالة بعد بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس اليوم وبعض الأجانب عندهم from to يعرفون السنة ولا يعرفها كثير من المسلمين هذه من فائدتها طبعا أن صاحب الخطاب يعرف أنه المعني به ومن ليس موجها إليه الخطاب لا يقرأه خطاب غيره من فلان إلى فلان إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي ثم زجج موضعها سواه وأصلحه ثم أتى بها البحر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 ورمى بها في البحر حتى ونجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يعني طيلة الوقت بعد هذا العمل يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال يعني تلوح فوق الماء وتتهادى فبعد ما يأس من قدوم صاحبه بالمال قال على الأقل هذين أخذها حطبا للبيت قال عليه الصلاة والسلام فأخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة قرأ الخطاب وأخذ المال ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار طبعا ألف أخرى على أساس أن هذه ضاعت في البحر غالبا فأتى بألف أخرى مما فتح الله به عليه من تجارة برأس المال المقترض هذا فقال معتذرا لصاحبه والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل هذا الذي أتيت فيه هذه أول رحلة قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه ونلاحظ أنه ما قال له ما أرسلت إليك شيئا وإنما قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبه فانصرف بالألف الدينار راشدا وفي رواية فقال له أوفاني وكيلك الحديث رواه البخاري وأحمد والبيهقي والحبان وهذا السياق مجموع من الروايات وإنها قصة عجيبة فعلا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الصالحين من قبلنا لنتعب ونعتذر ونعلم كمال قدرة الله وتمام عون الله وحسن كفاءة الله لعبده والنية الطيبة ماذا تؤثر ماذا تفعل والإنسان إذا التجأ إلى الله وصدق في الاعتماد عليه كيف يمكن أن تكون نتائج حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين صالحين من بني إسرائيل كان يسكنان بلدا واحدا على ساحل البحر واحد يريد التجارة ما عنده مال اقترض من صاحبه مبلغ كثيرا حدد وقت السداد القرض الحسن طيب والإنسان قد يحتاج إليه ما عنده شيء يريد أن يرتغيه من فضل الله فطلب من صاحبه هذا القرض وكذلك فإن الاعتماد على الله بين الرجلين بين الشخصين يأمن أحدهم الآخر هذا له معنى كبير والتوكل على الله شأنه عظيم لم يكن في وقته بحوالات بطائرات سيارات انترنت وفاكس وجوال لكن الله سبحانه وتعالى حفظ المال لم يكن هذا الرجل الذي وضع الماء في الخشب غبيا ولا مخبولا لكن فعل ما قدر على فعله وجب عليه شيء ما هو الممكن ما هو الذي يستطيع قصار الجهد في هذا فعله ووكل أمره إلى ربي يعني اليقين العظيم والتوكل الكبير والإيمان القوي والثقة بالله لاها أثر ثم بذل الأسباب في قلبه توكل قوي بذل السبب وإن كان ضعيفا وقفف بالخشبة وحفرها داخل حتى لا يتسرب الماء وزجج مكانها وأصلحه يعني ما اتخذ أي سبب لا السبب الذي اتخذه اعتنى به عناية خاصة بأعظم ما يمكن وما يقدر عليه ولما قذره ببحر دعاه والدعاء من الأسباب قال اللهم أدي حمالتك الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين ولا شك أن الله حافظ هذه الخشبة كان الخشبة هذه يمكن تغرق كان خشبة هذه ممكن تذهب إلى مكان آخر تماما يعني ساحل آخر كان ممكن يأخذها شخص آخر كان ممكن يجي واحد من نفس القرية مثلا قبل صاحبنا صاحب الدين ويرد خشبة ويأخذها أي واحد يأخذها لأهله يعني خشبة يستفيد منها لكن الله عز وجل قدر أن هذه الخشبة لا تغرق ولا تضيع ولا تذهب إلى شاطئ آخر ولا تذهب إلى شخص آخر وتصل في الوقت الذي خرج فيه صاحب الحق ويراها تعملوا كما يراها ويراها وتلتفت همته لأخذها لأنه قد يراها ولا يلتفت لأخذها لكن الله سبحانه وتعالى قدير فهو الذي وجه أمواج البحر لتقذيف فيها إلى مدينة صاحب الحق وهو الذي أوجد فيه الهمة ليخرج في هذا الوقت وهو الذي جعله يراها ليأخذها والله عز وجل قدر أن تصل سليمة وقد كان من الممكن أن تلتقطها بعض السفن المارة ثم نجد الصدق العظيم في المقترض الذي بالرغم مما فعل أخذ ألفا أخرى خشية أن يكون المال لا يصل وجاء إلى صاحبي بعد ذلك في أول رحلة يبين عذره ويشرح سبب تخلفه عن الموعد لأن بعض الناس يقصر أو يكون معذورا لكن لا يبين عذره فلا تزال نفس الآخر فيها ما فيها عليه وإذا كان الإنسان إذا كان معذورا يبين عذر وإذا كان غير معذور يطلب المسامحة ونجد في هذه القصة فضل القرض الحسن والأجر والثواب في القرض الحسن كبير هو صدقة من الصدقات كان القرض الحسن سببا لوصول الحق ورجوعه إلى صاحبه كاملا غير منقوص إن أمر كل من الرجلين عجيب وقد قال أبو هرير رضي الله عنه والله لقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا أيهما آمن يعني أكثر أمانة لأن الذي اقترض جاء بألف أخرى والذي أخذ المال في الخشبة ما جحد ولا أنكر وكان من الممكن أن يقول أي خشبة أي خشبة ما شفت شيء أي خشبة والآخر سيصدق ويقول فعلا الخشبة أصلا احتمال وصولها إلى هذا ضعيف جدا فلذلك الصحابة لما سمعوا القصة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتناقشون الصحابة كانوا يسمعون القصص ويحصلوا بينهم من المناقشة واستنباط الفوائد وتبادل الآراء هذه مذاكرة عظيمة مذاكرة ومحاولة لفهم القصة بأبعادها وعبارها يكثر مراؤنا ورغتنا أيهما آمن أكثر أمانة من صاحبه رأينا فضل التوكل على الله توكل الدائن بأن رضي بالله شهيدا وكفيلا وتوكل المدين على الله في وضع هذا في الخشبة ودعاء الله بأن يحفظها ويصلها الحقيقة وأيها الإخوة والأخوات أن التوكل شأنه عظيم التوكل يأتي بالعجائب التوكل يعني لا يحسنه كثير من الناس التوكل صدق اعتماد القلب على الله التفويض الكامل لله فيه صدق في اعتقاد العبد أن الله سيكفيه ويجلب له المصالح ويدفع عنه المضار وأنه سوف يعطيه ولا يحرمه وينفعه ولا يضره ولذلك فإن هذا المقام العظيم من مقامات الإيمان وهو التوكل صفة من أعظم صفات المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون التوكل سبب لنين محبة الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين التوكل شرط للإيمان والإسلام وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين ما أحوجنا إلى التوكل في زمن طغت فيه المادة تعلق الناس فيه بالدنيا وبالأسباب الدنيوية حتى لا يرون غيرها. كما علمه الغرب الغرب يعلمنا ماذا يعلمنا كل شغل الدنيا في دنيا ما أصلا ما عندهم قضية التوكل والاعتماد على الله وإذا عجزت عن اتخاذ الأسباب في مجال يعني آخر لا خلاص يأسوا يحبطوا ينتحر نحن لا نحن نبذل ما استطعنا من الأسباب لكن إن عجزنا عندنا مجال يعني التوكل على الله بيدي خزائن السماوات والأرض كفى بالله شهيدة؟ كفى الله وكيلة؟ أليس الله وكاف كاف عدى؟ أصلا التوكل من حققه سيأتيه رزقه سهلا ميسورا مضمونا كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا يعني تذهب الصباح جائعة بطون وخاوية تعود في المساء قد امتلأت بطونها هو لما يذهب الطائر من عشه يعني يعلم يعني ماذا سيكتب له من الرزق لا لكن توكل الطائر على الله يجلب له رزق الله يجد سيجد خرج من عشه سيجد الأخذ بالأسباب أيها الإخوة الأخوات يعني مبدأ يعقلها وتوكل هذا مهم جدا المقترض هذا يعني ما يعني قال خلاص ما وجدت وانتهي لا عمل أشياء كثيرة كما قلنا في قضية الخشبة ونقل الخشبة وتسجيج الخشبة وضع المال وضع الرسالة وإصلاح الثقب وأنه يقذف في الماء ودعى الله سبحانه وتعالى رأينا في القصة كيف الأخ ينفع أخاه يعني هذا محتاج ما عنده مال أقرضه الآخر مبدأ تكافر باجتماعي الغني يعطي الفقير يعني هذا وسع الله عليه يعطي المحتاج المحتاج هذا قد يغتني والآخر قد يحتاج فيرد إليه الإحسان فيه وشائج بين المسلمين ما من مسلم يقرض مسلما قرض مرتين إلا كان كصدقتها مرة حديث حسن ثم الآن في القصة رأينا وجوب الوفاء بالقرض لما يحل أجل الدين يجب من السداد ما في مماطلة وفيه حرص على الوفاء الآن أي واحد مقترض من الثاني ان استطاع يقولك إذا استطعت تأخر السداد أطول فترة ممكن هذه غنيمة وبعضهم يقترب يحطها في البنك ويأخذ رباء ويعتبر هذا كل ما طولت يالله زيد الحساب طبعا زيد الحساب يوم الحساب لكنهم يقول يزيد الحساب في الرصيد فويل لهم ويل لهم مما كسبت ايديهم وويل لهم مما يفعلون النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم يعني المماطلة وتأخير القضاء بدون عذر ظلم ويحل عرض المماطل وعقوبته وتعزيره أخذ المال منه بقوة السلطان والقضاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يدان دينا فعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا حليث صحيح والله يعين المقترض الذي يصدق في إرادة التسديد والوفاء وأما الذي يماطل ويجحد من أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله ولا يجوز لمسلم أن يستهين بأمر الدين أو يقلل من شأنه أو يتهاون في السداد أو يماطل أو يكذب أو يخلف الميعاد أو يتهرب من صاحب الدين ونفس المؤمن معلق بدينه حتى لو مات محبوس في القبر بدينه حتى يقضى عنه فإن لم يجد المدينة يدفعه على الأقل يصدق معه يذهب إليه يعتذر إليه يخبره ولعل الدان إذا رأى صدق صاحبه أخره أجله والله عز وجل قال وإن كان ذو عسرتي فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم تسقط عنه جزءا منه تسامحه خير لكم طيب على الأقل أجل السداد ما يجوز تحط عليه ما يسمى بالفوائد وتسموها غرامة تأخير هذا الربا الذي يحارب الله من يفعله ثم رأينا مشروعية الإشهاد والكفالة في الديون يعني يا أيها الذين آمنوا إذا تبينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل في إجراءات كثيرة المداينات هذه في الإسلام لها أمية هذه حقوقها لحقوق الناس لأنه يقع غلط ونسيان وهذا سبب منازعة ومشاجرة ولذلك وثق الدين اكتب حط شهود ممكن تطلب رهنا اطلب رهنا ما المانع يوثق الدين بالكتابة والإشهاد والرهن والكفالة حفظا لحقوق العباد هات كثيل هات كفيلا ثم نلاحظ قضية الدعاء لسد الدين وهذا الرجل لما فعل ما فعل قال وإني أستودعكها ولذلك المسلم يدعو الله ليعينها على قضاء الدين وعلي بن أبي طالب قال لرجل عليه دين ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك جبل ثبير كبير قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عمن سواك حديث حسن فيا من عليه ديون لا يستطيع أداءها عليك بهذا الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن عم سواك التيسير بيد الله والخزائن عندك ولابد يكون عندنا يقين وتوكل على الله ولابد نفذل الأسباب يعني واحد استدان دينا يروح يعمل يروح يعمل تاجر يتوظف حتى يسدد الدين ما هو فقط يقول ما عندي ما عندي ما عندي إيش أسوي لك اروح اشتغل اعمل يجب عليك أن تعمل حتى تسدد الدين الذي عليك لا بد يكون عندها المدين يعني سعي جاد في السداد وعزم صادق على الوفاء ومبادرة واحترام الموعيد والحذر من المماطنة والتسويف أصلا يعني من أعظم أسباب تثبيت الناس عن القرض الحسن ان المقترض في الغالب لا يسدد ولذلك صار بعض الناس حتى لو أراد أن يقرض يقول أصلا أنا معتبرها مفقودة رائحة خلاص. يعني أنا في نفسي أن هذا ما ترجع لما يرون من سير المقترضين المماطلين المتلاعبين المخادعين الكذابين مخلفين مواعيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يقضي عنا ديوننا وأن يغنينا من فضله إنه سميع مجيب أستودعكم الله إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته